بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك من شر وسوات الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس